يا سيدي, مبروك يا, طيب يا سيدي مبروك يا طيب الساس يا القايد اللي تتصف بالحماسة ثقة الأمير أكبر شهاده نبراس بك يا حليف المرجة والفراسة ما دمت قايدنا فلا نشكي الباس في خدمتك والجيش مرفوع راسه تواضعك هلاك يا طيب الراس لأنه يا سيد مبروك يا طيب الساس يا الجايذ اللي تتصب بالحماس لبعت له ميركبر شهدا هو نبراس لك يا حريف بك يا حليف المرج لهوى الفرس مادم تقاعدنا فلا نشكي الباس في خدمتك والجيش مرفوع راسه تواضعك علاك يا طيب الراس لن التواضع يرفع أهله ونساه لن اتوضع يرفع اهله ونسى يا سيدي ببروك يا طيب الساس يا القايد اللي تتصف الحماس لقاتل امير اكبر شهاده ونبرس لك يا حليف المرجلة هو الفرس لك يا جيله والفرسة وفتي الوفي طبيعه ونماس ومن يفعل المعروف يلقى غرسه هذه يا حسيسي ورايا أكثر الناس ابن عطيه رجل حرب وسياسة ابن عطيه رجل حرب يا ساز يا بيوكي يا يا بساس يا القايد اللي تنتصف الحماس فقات الاميرك برشه ده دلهوان فرسا وان جانا هر فيها لرياق بس اقدمه طيبه معقول وبس ما يرتبك والوضع حامي وحساس حزايبن به الذهب ما ان حس حزايبن به يا سيدي مبروك يا طيب الساس يا القائد اللي تتصف بالحماس في قاتل أمير أكبر هو والغراس بك يا حليف المرجلة هو الفراس بك يا حليف المرجل هو الفراس لا يعتري قلبه من الخوف هجاس لأن الشجاعه والبطولات ساسه عساه ما يلقى في دنياها لتعاس عسى النجاح وطاعة الله لباسه عسى النجاح وطاعة سفال حماس ثبات لامير أكبر شهدا هو نبراس بقي حليف المرجده بقي المرج